السؤال رقم 23 يجب السير ألف بأضواء المقاطعة ب بأضواء الضباب الأمامية جيم بأضواء الطريق أعيد يجب السير ألف بأضواء المقاطعة بأضواء المقاطعة بأضواء الضباب الأمامية جيم بأضواء الطريق